book 2 52 54 54 কেনাকাটা التسوق التسوق আমি একটা উপহার কিনতে أريد أن أشتري هدية كنتو خوب بشي داميرنا ولكن أن لا تكون غالية كثيرا ولكن أن لا تكون غالية كثيرا هايتو أكتا هاد بك ربما شنطة يد ربما شنطة يد كون لون تحب اي لون تحب أسود بني, أو أسود بني او ابيض كبيرة بني او ابيض صغيرة أميكي إيتا دي اكتباري أتسمح لي أرى هذه؟ إيتا هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ ناكي إيتا او هل هي من جلد صناعي؟ او هل هي من جلد صناعي؟ اوصي من, من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا هذه نوعية ممتازه هذه نوعيه ممتازة ايبون باكتي شتي خوب سڠت دامير سعرها فعلا مناسب جدا والشنطه اليدويه سعرها فعلا مناسب جدا هذه تعجبني هذه تعجبني. عمي، هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ अवश्य بالتاكيد بالتاكيد امرا اتاكي اوپهارير متو بينده هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق भाषा शिक्षा संक्रांत सर्वशेष पाठ्यक्रम पे लगन कर डब्ली डब्ल्यू डब्ल्यू डट